ببركات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم الرحمن الرحيم مالك يمدين إياك نعبد من إياك نستعين إهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير مرضون عليهم ولا الضغنين علي. الله نجعل أفل الصلوات وأمن البركات في كل الأوقات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل أهل العرب والسماوات وسلم عليه يا ربنا في جميع بجميع الله يا من نتفه بخلقه شامل وخيره من لا تخرجنا عن دائرة الأطاف وآمنا من كل ما نخاف وكلنا بمطفك الخفي والظاهر يا باطر يا ظاهر يا رطيف نسألك بقاية النطف في القطاع والتسليم مع السلامة عند الجنه والرضاه الله بمينك أنت العليم العالم بما سبق فيما زال فحسناً في فيما نزل يا لطيفا لم يزل فجعلنا في حسن تعص بك هيا يا من إليه الاتجاه وعليه نعو هو الله الذي من القى خلقته في بحر بطائه وحكم عليه بحكمه وحكم عليه بحكم قاهره اجعلنا ممن محمل في سفينة النجاة ومقيا من جميع العفات إلى أنا من رعته عيناك كان مأتوفا به التقدير محفوظا بل قوظا برعايتك يا قديم يا سنع يا قريم يا نجيب الدعاء ارعنا بعين رعايتك يا خير من راعي إلهي أنت فيك الخفيف الطفول أن يراعي وأنت اللطيف الذي تفتي جميع الوراب عجبت سرياني سلك في الأكوان فلا يشل إلا المعرفة مع الأيام فلما شيء سررت فيك بكل شيء فاشبينا سر هذا في الواقع. ماذا من اتفك التالي الباقي إلهنا حكم نشيئتك في العبيل لا ترد إما عارف ولا مريد لكن فتحت لنا بواب الاطاف لخفية المانعة رسولها من كل بنيتي فهذا خلال اتفكتك العسول يا من يكون شيء كل فيأكل إلهنا أنت الذي في عبادك العزينا يا علم عبادك بل بيدي ما ادخلنا بل بيدي يدخلنا حسنا من طائف الكرم يا جواد إلهنا الفسقطك يا إلهنا وإلهنا الفسقطك فالألطف مخالبك وتنفيرك في غلبك حقك ورأفة العطفك المخلوقة تمنع واستقاصها حقك في العالم إلى خنات فتيلها قبل كونها لحول العطفين غير مفاجئين أفتنع نامه مع الحاجتين أرحم الله رحيم عاشا الكافي وجودك الوافي إلى أهلا لطفك هو كيدا إذا رأيت وحفظك هو إذا وقيت فأدخل ما سرادقات لطفك وضرب على الناس وراحفظك يا لطيف نسألك لطفة أبداً يا حفيظ قين السوء وشر العداوة يا, يا لطيف يا لطيف يا لطيف من يعبدك العزيز خائف الطاعين الله كما لقفتني قبل سؤالكني كلني إلى علي يا أمني وعليم الله لطيف من يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اوسي بفكيا لاتي في من سلخا في حال المخيفه تان نستن من فكيا لاتي فحسن من فكيا لاتي بقيت من فكر رداء يا لاتي متعجبين من كليدان يا يا الله انه قران مجيد في لوح محفوظ اجلت كل لفظ جسيم يقول ربي ولا يوجد حفظ ما ما لا علي العظيم سلم كل شيطان سنفني من كل شيطان وعازم يقول ربي وحفظا من كل شيطان مارد في كل هم في كل سبيل يقول ربي حسب الله والعمل والكيل الله لا يلا هياه والعلم خير وغرور لا تأخذه رسلة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفى عنده من أبيبه يعلم ما بين أيديه خلفهم فلا يحيطون بشيء من عنه إلا بما شاء وزع كرسيه السماوات والأرض فلا يعوده حظهما وهو العظيم لا يكرع في الضيق التبين الغيب فمن يكفر بالطار يؤمن بالله فقد استمسك للورمة الوفقى لن انفصام والله سيء عليه، الله رحمه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات لم النور، فالذين كفروا أمرياء من الطاوة يخرجونهم من يرين الظلمات أولئك أصحابنا هم فيها خالدون أَقَدْ جَاءَكُمْ رسول من انفسكم عزيز عليه ما عَلَيْكُمْ هارسون عليكم من المؤمنين فَإِنْ الرحيم فان تولوا فاعلموا ان الله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم إله في قرش إله في نهلة الشتاء والصغير. فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعنهم من جوعي وآمنهم من خوف اكتفيت الكافى يا عين صاد واحتميت من قاف قرض الحق له الملك سلام قل من رب الرحيم أحنقا في المدن عمار أمين اللهم بعقها من أسرار قنا الشر والأشرار كلما كلما ما أنت خارقه من الأكتار ومن يكلأ كل الليل والنهار بحق إكلاءة رحمانيتك إكلاءنا ولا تكلنا إلى غير حاضدك رب هذا السؤال في بابك لا حن ولا قوة إلا عابيك اللهم صل على من رسلته رحمة من عالين محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ومجد وشرفا بعضما وكرما سَيِّدِي لا تخلني من الرحمة والأمان يا حمان يا منا وسلام على جميل بيارعي والغسلين والحمد لله رب